بوك تو بيتين شيز دست خمسة, وستون. خمسة وستون. <تصفيق> <تصفيق> النفي اثنان النفي اثنان آليتا برستان دراك هل الخاتم غالي الثمن؟ هل الخاتم غالي الثمن؟ ن <تصفيق> فقط لا يكلف 100 يورو فقط ام باك لكن معي 50 فقط لكن معي خمسون فقط هل صرت جاهزا هل صرت جاهزا لا لا ليس بعد لا ليس بعد ام باك ampak bom حالا gotowa alek sajehazu halan alek sajehaz halan hoceš še weč juhe hal turid mazidan mina لا, أريد لا لا لا أكثر اكثر ام باكرات لكن ايس كريم اخر هل صار لك مدة طويلة وانت تسكن هنا هل صار لك مدة طويلة، وانت تسكن هنا نا شل ان شهر واحد لا صار لي شهر واحد وقد صرت اعرف الكثيرين وقد صرت اعرف الكثيرين ش هل تسافر غدا إلى داركم؟ هل تسافر غدا إلى داكم ش كانت لا فقط في العطلة الأسبوعية لا فقط في العطلة الأسبوعية vendor pridem je v nedelio nazaj walakini sarjiu yawm alahad walakini sarjiu yawm alahad yatwa yahti je odrasla hal qad balaghat ibnatuk sina ar نه إما الش لا هي الآن بلغت السابعة عشرة لا هي الآن بلغت السابعة عشر وندرجئ ما فتا ولكن قدسر لها صديق ولكن قد صار لها صديق Knjigo in najnovejšo dostopno verzijo najdete na naši spletni strani dvojni v dvojni v dvojni v, pika, b o, -o 2.de